دكانه يجعل المفتاح في القفل يفتحك يقول يا سيد البدوي انظر لنا افتح لنا من أبو... من باب رحمته وهو يفتح الدكان ويجي واحد ثاني يفتح الباب او يدخل فيه بيته يقول يا سيد الجيلاني آه. انظر الينا وادفع عنا البلاء او لا انما يقلب ذلك من الله تبارك وتعالى اذا اراد ان يدخل بيته قال بسم الله الرحمن الرحيم بسمك اللهم خرجنا وبسمك اللهم ولجنا ولجنا اي دخلنا للنافق وإياك نستعين تعم هذه الاعمال كلها اذا إياك نعبد وإياك نستعين فعلا اعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى وقول اخر للمفسرين رحمهم الله قالوا إن الله تبارك وتعالى أنزل مئة وثلاثة عشر كتابا من السماء على المرسلين على الرسل أجمعين مئة وثلاثة عشر كتابا ونحن لا نعلم من هذه الكتب إلا خمسة ولا نعرف من أسمائها إلا خمسة ما نعرف, نعرف التوراة الذي أنزله الله على موسى عليه السلام والإنجيل الذي أنزله الله على عيسى عليه السلام والزبور الذي أنزله الله على داود عليه السلام والفرقان الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصحف إبراهيم الذي أنزله الله على إبراهيم الخليل عليه السلام كما قالت على في آخر سورة الأعلى سبع حشم ربك الأعلى قال صحف إبراهيم وموسى صحف إبراهيم معناه كتابا أنزل الله على إبراهيم عليه السلام هذا الذي نعرف وغير هذه الأسماء الخمسة ما نعرف أي كتاب نزل وعلى من نزل من المرسلين ولكننا مأمورون أن نؤمن بها جميعها نؤمن بها جميعها بأنها كلها حق من عند الله من كلام الله فالله تبارك وتعالى أنزلها على من شاء من عباده من المرسلين وليس على كل المرسلين لأن الكتب الذي أنزله مئة وثناثة عشر كتابا والمرسلين عددهم أكثر من هذا وهذا يدل على أن بعض المرسلين نعم مرسلين ولكن لم يزل عليهم كتاب إنما كانوا يحكمون على الكتاب الذي نزل قبلهم على رسول قبلهم مثلا موسى عليه السلام نزل عليه توراة ومن الانبياء والمرسلين بين موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام كثير كثيرون من المرسلين زكريا عليه السلام من المرسلين وابنه يحيى عليه السلام من المرسلين ويوسف عليه السلام من المرسلين واشحق عليه السلام من المرسلين ويعقوب عليه السلام من المرسلين ويونس عليه السلام من المرسلين وذنون عليه السلام من المرسلين لم ينزل عليهم كتاب إنما كانوا يحكمون على التوراة على شريعة التوراة وهكذا ونحن معمولين أن نؤمن بجميع تلك الكتب كما قال الله تبارك وتعالى مخفرا لنا وتعليما إيانا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وكتبه جمع كتاب ورسله جمع رسوله قلنا سواء عرفناهم او لم نعرفهم علمنا اسماءهم او لم نعلم علمنا اسماء الكتاب او لم نعلم قال ما انه الكتاب من عند الله نزل على رسول من رسوله فنحن مؤمنون به هذا الفرق بين دين الاسلام وبين الاديان الاخرى قبلنا لما أنزل الله تبارك وتعالى آية في سورة الأعراض قل إني رسول الله إليكم جميعا في آخر سورة الأعراض فالرسول صلى الله عليه وسلم بلد أمتك جميع من كانوا موجودين من المسلمين ومن اليهود ومن النصارى ومن الشركاء ومن البوزيين ومن اللاديين ومن الالحاديين جميعا كلهم على ان الرسول صلى الله عليه وسلم ارسل اليهم جميعا كلهم لو امنوا واتبعوا ودخلوا في دين الاسلام لكان اليوم على وجه الارض دين واحد فقط وهو دين الاسلام هذا هو الواجب كان ولكن لم يؤمنوا فالذين امنوا وداخل في الإسلام هذا يسمى أمة الإجابة أمة الإجابة يعني استجابت للدعوة ودخلت في الإسلام استجابت ودخلت في الإسلام والذين لم يؤمنوا ولم يدخلوا في الإسلام يسمون أمة الدعوة أمة الدعوة أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولكن الدعوة بالنسبة لهم قائمة لأنهم لم يستجيبوا ولم يدخلوا في الإسلام وأما كونهم يقولون إنه أمة موسى وأمة عيسى فلا هذا قول أُلغي خلاص بوتت بوتت بمجرد ما بعث الله تبارك وتعالى عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم على هذا الدين دين الإسلام قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام الأديان الأخرى تكون فيها بوتت مرة لا يصح لأحد اليوم أن يقول إنه على دين يهودية او على دين النصرانيه او على البوذيه او على المجوسية او على الشركسيه ابدا ليس هنالك دين إلا دين واحد الا وهو دين الاسلام قال الله تعالى ان الدين عند الله الاسلام ثم قال في ايه اخرى ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلا يقبل منه ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلا يقبل منه اليهود اليوم الاسرائيليون يعتقدون ان لهم دين ان لهم كتاب ان لهم شريعة كلام فاني لا لهم دين ولا لهم كتاب ولا لهم شريعة هذا خلاص أولمي والنصارى المسيحيون والأخباط وغيرهم يدعون ان لهم دين وان لهم كتاب نبيهم عيسى وكتابهم إنجيل فهذا كان أولا قبل ما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الآن فلا. لا. إن الدين عند الله الإسلام. يقول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم. خلاص انتهت. كمل. وأتممت عليكم نعمتي. ورضيت لكم الإسلام دينا. لو كان هنالك عند الله دين غير دين الإسلام أفضل من الإسلام. وأشرف من الإسلام وأعز من الإسلام لكان الله تبارك وتعالى يذكر ذلك ولكنه قال وربيت لكم الإسلام دينا فمعنى هذا كما قال المفسرين الإسلام هو أشرف الأديان وأعز الأديان وأسعد الأديان لمن اتبعه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وربيت لكم الإسلام دينا وقالت تعالى في آية أخرى في سورة آل عمران ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين إذن لا يهودية ولا نصرانية ولا شركسية ولا دينية ولا إلحادية ولا بوزية ولا مجوسية ولا علمانية ولا أبدا كلها باطلة كلها باطل، إلا جسنا إياك نعبد وإياك نستعين. كنا نقول أقوال المفسرين إن الله تبارك وتعالى أنزل مئة وثلاثة عشر كتابا على المرسلين وجمع حكمة وخلاصة وزبدة ما في هذه الكتب المئة وثلاثة عشر جمعها خلاصتها وزبتتها وجعلها في أربعة كتب التوراة والإنجيل والزبور والفرقان ثم جمع خلاصة هذه الكتب الأربعة وزبدتها وخلاصتها ووضعها في القرآن الكريم وحده لذلك القرآن الكريم جاء هو الكتاب المبين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميم محفوظ من الزيادة والنقصان قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظوه لا يزاد عليه ولا ينقص منه كما فعلوه أهل اليهود وأهل النصارى قال التوراة والإنجيل وغيرهم زادوا بعض الأشياء الذي لم يجدوا في كتبهم قالوا هذا لازم <تصفيق> ما حد يدين ما حد يدين تخلوا خلاص اللي يشوف يحصل من الكتب تشوف غشش ولا ينقص منه كما نقصوا أهل الكتب اليهود والنصارى الأشياء الذي ما جعل مزاجهم في كتابهم طلعوا قال لا هذا لا لأنه وجدوا في كتابهم في التوراة والإنجيل أوصاف محمد صلى الله عليه وسلم إنه نبي آخر الزمان وعليهم أن يتبعوه ويؤمنوا به ويكون من أتباعه فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا اليهود يدعون أنهم يكونون من أول أتباعه ومن جنوده المخلصين فلما علموا بخروج النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد عن علموا أنه من العرب من أهل مكة أخذهم الغيض والحسد والنفاق والعداوة والبغضاء لأنهم كانوا يحسبون ويظنون أن هذا النبي المنتظر الذي سيبعث في آخر الزمان أي محمد صلى الله عليه وسلم إنه سيكون من بني إسرائيل من قوم اليهود فلذلك كانوا يقولون نحن نكون من أسواحه ومن جلوده فلما صار من العرب قالوا لا. نحن نتبع العرب ونؤمن برسول خرج من العرب لا آبدا لابد أن نعاديه ونتخذه عدو لنا ونحن عدو له ما استطعنا إلى ذلك سبيلا فلذلك الآيات التي كان يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم في كتابهم التوراة أخرجوها أخرجوها ورموها قالوا خلاص الآية هذه ما نعرفها. جاء والقرآن الكريم الله تبارك وتعالى هو تولى حكمه لا يستطيعون أن ينقصوا منه ولو اجتمعوا آهل الأرض كله واتفقوا على إلا آية هذا أي منا جلوه لا ما, لا ما يصف يوم أو هذه الكلمة لا بد منها فدخلوا لا ما يصف يوم ليه لان الله تبارك وتعالى هو المال وتكفل بحفظه يقول انا نحن نزلنا ذكر المراد بالذكر هو القرآن اسمه من اسماء القرآن الكريم ذكر قال الله تبارك وتعالى صاد والقرآن ذكر وقال تبارك وتعالى ولقد يسرنا, ولقد يسرنا القرآن للذكر أهل من متكر كثير في سورة القمر ذكرها خمسة ستة مرات ولقد يسرنا القرآن للذكر أي للتلاوة والفهم الذكر تسم من أسماء القرآن والمراد به فهمه تلاوته وتمعنه وتعقله إذن قال ما أن القرآن هذا الذكر وأن الله تبارك وتعالى جمع خلاصة الكتب الأربعة خلاصتها وزدتها وخلاصة معانيها وأحكامها ووضعها في القرآن الكريم ثم خلاصة القرآن الكريم ثلاثين جزءا كاملة صفاها وجعلها في سورة الفاتحة وخلاصة سورة الفاتحة جعلها في هذا الآية إياك نعبد وإياك نستعين فلذلك قالوا لو ما أنزل الله على عبده على الناس إلا هذه الآية لا كفت الناس جميعا كما قال الإمام الشافعي في سورة العصر سورة العصر أربع آيات وهذه آية واحدة آية واحدة لتكفي الناس لأن إياك نعبد وإياك نستعين كما قلت لكم إنها مركبة من جملتين جملة خاص لله تبارك وتعالى لا يشاركها فيه أحد ومن أشرك فيها أحد من الناس سواء من الأحياء أو من الأموات فهو مشرك كافر هذا الجزء لأول العبادات إياك نعبد أي لا نعبد إلا إياك لا نعبد البدوي ولا نعبد الجيلاني ولا نعبد النقشبندي ولا نعبد ابن عبدين ولا نعبد ابن عربي ولا نعبد ابن فلان وابن علان لا لا نعبد إلا إياك أنت وحدك لا شريك لك وإياك نستعين هذا خاص بالناس بأعمالهم ومعاملاتهم وصناعاتهم وعاداتهم وعباداتهم لا يستعينون إلا بالله يا الله ارحمنا يا الله أنقذنا يا الله حل لنا مشاكلنا يا الله سهل لنا أمورنا يا الله كذا يا الله كل هذا يطلب من الله ما يطلب من أحد غيره يا عبد القادر جيلاني أنظر إلينا يا أحمد تيجاني سهل لنا أمورنا يا عبد القادر جيلاني يا بهادينا نخبند يسهل لنا أمورنا أدمان ماشية ما يا الله بس ولذلك هذه أعظم جزء في هذا واياك نستعين. قال الله تعالى إذا قال العبد اياك نعبد واياك نستعين قال الله تعالى هذا بيني وبين عبدي فليعبد ما شاء ولماذا بيني وبين عبدي اياك نعبد ان الله علينا ان لا نعبد الا اياك ولا نسأل ولا نتوصل ولا نستشفع ولا نظلم مدد ولا شيء الا بالله بعض الاخوة الذين يرفعون ايديهم بالدعاء ويدعون اللهم اعمل كذا وكذا وكذا سوي لنا اعتلم زوجه ولده بنته ما ادري ايه احفاده ماله تجاره ربح بيوت سياراتك ويقولون في الاخر ايه بجاه نبيك محمد الدعاء لا يستجاب الدعاء لا يستجاب لانهم قالوا بجاه نبيك محمد توسلوا طيب هناك سؤال. هل الرسول صلى الله عليه وسلم جاه أم لا؟ بلا له جاه عظيم وجاه مبارك ولكن هذا الجاه العظيم وهذا الجاه المبارك لا يخويل لنا نحن نستعمله كوسيلة, كوسيلة، كوسيلة كواسطة لا نجعل هذا الجاه العظيم المبارك وسيلة أو وساطة لا هذا لا يمكن فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا وكيف ندعو الله فقال إذا دعيتم الله واختموا دعاءكم بالصلاة والسلام عليه أي عندما نرفع يدينا بالدعاء اللهم ارحمنا اللهم اغفر لنا اللهم اكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأمرار اللهم اعطنا أولاد وزوجات وسيارات وبيوت وكذا وك إلى آخره إلى ما يريده الإنسان ثم يقول في نهاية الدعاء قبل مسح يديه اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه وسلم هذه دعوة مستجابة هذه دعوة مستجابة لا شك فيها لأنه ختم الدعاء بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بالتوسل ولا بالبدد ولا بالشفاعة لا هذا لا ويقول عليه الصلاة والسلام في دعاء بعد الاذان قال عليه الصلاة والسلام اذا سمعتم المؤذنه فقولوا مثل ما يقول اذا قال المؤذن الله اكبر الله اكبر وعلينا ان نقول الله اكبر الله اكبر اذا قال المؤذن اشهد ان لا اله الا الله نحن علينا أن نقول اشهد ان لا اله الا الله ويقول اشهد ان محمد رسول الله فيقول نقول اشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم واما اذا في الحالاتين إذا قال حي على الصلاة أو حي على الفلاح فعلينا ان نقول لا حول ولا قوة כماذا لان هذا المعنى هنا يختلف ما معنى حي على الصلاة حي على الصلاة المؤذن ينادينا هذا يسمى نداء غايب، الاذان نداء غايب، ينادينا حي على الصلاة بالمكان درمج��ك او يا جلو الله universe حي على الصلاة حي على الفلاح ينادي الناس الذي بعيدين. هيا على سلام عناها هيا جوف هيا بسم الله تبارك جل أبشر بالصلاة هذا معنى فإذا نقول إيش الكلام المناسب لهذه الدعوة ما هو لا حول ولا قوة إلا بالله أي نحن جالسين هكذا وفي دينان في جان خاره أو شاهي أو ن أو جالسين كذا أو نهري كذا سنينه هيا على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله طلب المدف ولسم الله لله تباره وسع الله أي لا حول لي ولا قوة في قيام هذا وفي مشي هذا إلى عبادة الله وإلى السلام إلا بحول الله وبحوة الله هذا معنى ومعنى حي على الفلاح أي حل حي إلى الفوس الفلاح الفوس الجنة رضوان الله ورضاء الله رحمة الله وغفران الله حي على الفلاح حي على الفوس فنقول لا حول ولا قوة إلا بالحيط لا حول لي ولا قوة إلا بحول الله وقوته أي على الله. ثم إذا انتهى الأذان وإذا انتهى نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة تأملوا هنا أيها الإخوة المسألة مسألة مهمة ودقيقة ودقيقة جدا ولا يفهمها إلا من يكون حاضر الذهن. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة الكلام هنا آتي محمد الوسيلة كيف نطلب نحن من الله تبارك وتعالى أن يعطيه الوسيلة ثم نقلب عند دعائنا ونتوسل به بجاه نبيك أو بحرمة نبيك أو بحياة نبيك كيف تلبنا أول الوسيلة من الله طلبنا الوسيلة من الله لمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة الدامة والصلاة القائمة آتي محمد من الوسيلة والفبيلة إذن الوسيلة هذا نعم وسيلة عظيمة وجاه عظيم ولكن لا يمكن لنا أن ندعوه فيها خصوصياتنا لا لا يمكن وهذا خاص للرسول صلى الله عليه وسلم إياك نعبد وإياك نستعين إذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى هذا بيني وبين عبده ولعبد ما سأرق بيني وبين عبده لأن الجزء الأول لله إياك نعبد العبادات كلها لله هذا كلامه بيني والجزء الأخير وهياك نستعين هذا بين عبده بيننا نحن فإذا هذا الذي لنا من اختصاصنا أن نستعمله ولكن نطلب العون من الله ونطلب العولة من الله والمزارع مثلا يأتي وفي يديه مسحات ويحفر الأرض ويصلحه ويخلط سماده والبذر يبذر فيه هنا وهنا إن كان يرش يرش إن كان يحط يحط حبة حبة ثم يسقي الماء فيقول اللهم العمل الواجب الذي كان علي أنا أنا سويته وأما إنباته وإصلاحه وسواه هذا عليك أنت يا ربنا توكلت عليك هذا معنى إياك نستعين إياك اللهم نستعين بأمورنا وفي صناعاتنا وفي وظائفنا وفي طعامنا وشرابنا وفي تربية أولادنا وزوجاتنا وفي جميع أمورنا لا نستعين إلا بك هذا معنى إياك نستعين ثم يأتي الجزء الدعاء نقول في دعائنا اهدنا الصراط المستقيم اهدنا اي بمعنى دلنا وارشدنا ووفقنا لان نسلك الصراط المستقيم صراط الذي لا وجاج فيه ولا طرق ولا احزاب ولا شيوعية ولا اشتراكية ولا علمانية ولا كذا ولا كذا الصراط المستقيم صراط الحق كما قال تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ولا تتبعوا السبل الملتوية المتفرقة المتحزبة لا لا تتبعوه اتبعوا طريق الواحد الإسلام طريق واحد دين واحد سبيل واحد الجادة واحدة ما متفرقة ولا ملتوية واضح إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا أي دلنا وأرشدنا ووفقنا إلى اتباع صراطك المستقيم الذي لا عجاج فيه ولا طرق ولا ماذا صراط الذين أنعمت عليهم صراط أولئك عبادك الذين أنعمت عليهم من النبيين قرآن الكريم آياته بعضه يفسر بعضا في بعض المكان يجي مجمل وفي مكان الآخر يجي مفصل وهنا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بس كفا وفي سورة النساء فضل أنعمت عليهم من؟ أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما اللهم إن إنا نسلك من فضلك العظيم اللهم إن انا نسلك من فضلك العظيم اللهم إن انا نسلك من فضلك العظيم يا رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اللهم اجعلنا منهم ومن أهلهم غير المغضوب عليهم أي اللهم لا تجعلنا من أهل الطرق الذين أنت غضبت عليهم وهم اليهود ومعهم كتاب ولكن لم يتبعوا كتابهم وغيروا وبدلوا وحرفوا وغضب عليهم ربهم تبارك وتعالى وجعل منه القردة والخنازير وعبد الطاغوت غير المغضوب عليهم ولا الطالين أي ولا تجعلنا اللهم من اولئك الذين هم ضلوا ضلوا السبيل ضلوا سرات المستقيم ولم يتبعوا طريقك وسراتك المستقيم ضلوا عن مستوى سرات السويب وهم الضالين وهم النصارى كان معهم كتاب غيروا وبدلوا وحرفوا صاروا الآن يعبدون الله على ضلال على غير هدى فلذلك قال الله تعالى ومن يتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه عباداتهم هادي حفلاتهم هادي ذكراهم هادي وغير مقبولة كلها مردوث عليهم وفي نهاية الآية نقول بعد ما نقول ولا الضالين نقول آمين برفع الصوت إذا كان في الصلاة ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم تعلمون إن حدود مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام كان حدود الأعمدة البيضاء قد لا يأتي 15 متر في 15 متر أو أكثر بقليل هذا حدوده وكان ملأ من الصحابة يبتلئ المسجد من الصحابة في وقت الصلاة وإذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذي أمهم يصلبهم إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين كانوا الصحابة يرفعون صوتهم آمين يمدون مجدا طولا آمين صار المسجد عجة إذا كان مئة نفر في مكان ضيق رفعوا صوتهم كلهم بصوت واحد الفيت المكان الضيق في شرف الرجل صوت والآن بعض الجماعة يقولون كلمة آمين هذا كلمة إيه ليس في مذهبنا أو نحن لا يجوز عندنا كلام باطن كلام خرافات وأوهاب الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين رفع صوته آمين لو كان رفع الصوت بدعة أو لا يجوز؟ كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقولونهم بعد ما يصلي من الصلاة. إيش بكون؟ إيش مجانين؟ عقولكم فين؟ ليت أربع سالتك وتقولوا آمين إيه هذا؟ قول آمين. آمين. لكن لا الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال هذا. قال إذا قال الإمام ولا الضالين قلوا آمين والصحابة رضوان الله عليهم يجمعين. قال يقولوا آمين. هربنا سالجا. قال إذا وافق التامينكم تامين الملائكة هو فر لكم ما تقدم إذا وافق التامينما لأن الملائكة في السماء إذا قال الإمام غير المغضوب عليه والطاهر ليل في الأرض الملائكة يسمعون فوق السماء يقولون آمين إذا وافق الآمين حقنا مع آمين حق الملائكة هو لنا ما تقدم من ذنوبنا أليس هذا كافيا لنا في الشرف والفخر الحمد لله الحمد لله أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه وجعلني وإياكم ممن يستمعوا قولا فيتبعوا إحسنا الواجب علينا أيها الإخوة سورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن وفي كل ركع من ركعاتنا في صلواتنا نخرأها يجب علينا أن نفهم معناها مو مجرد كما يسمون الروتين لا كراءة الفاتحة في الصلاة ليس روتينا بل هي عبادة من أعظم العبادات ومن أشرف العبادات علينا أن نفهمها ونتقنها ونفهم معناها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل 입راهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن شاء الله لنا لقاء آخر